أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكذب أم لم ينبه بما في صحف موسى ويرو وليس <تصفيق> للقیم <تصفيق> <تصفيق> وأن لا إلا وأغكي وأنه وأمات وأحيي وأنه طرف الزوجين لك <تصفيق> من نطفه اذا تنلى وان نعى عند نجم اقل ام 我 وَأَنَّ wa na ban ni hin na asta وَأَنَّهُ. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> mang ngon wako man nu والموت في هذا نزير من